قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن مدكأ وآتت وَآتَتْ كل واحدة منهم سكين وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا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 قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أصب من الجاهلين استجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنّه هو السميع العليم ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجّننه لا يسجّننه حتى حين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 إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائی إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن اشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن, ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن يا أرباب تفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها ازل الله بها من سلطان ان الحكم إلا لله أمر أن تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر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 وذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين